الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 شد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَبِّهِ كَمَنْ زُوِّجَ لَهُ سُعْوَ عَمَلِ وَاتَّبَعُ أَهْوَاءً الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء الله الله سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواهم فهل يعلمون الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا الله يعلم متقلبكم ومسواكم